أي يا الضالون المكذبون لاأكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين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 فلو لا تشكرون أفرأيتم نار التي تون أأنتم أنشئتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرو ومتاعل المقوين فسبح بسم ربك العظيم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 لَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَ غَدًا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نعيم وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكْذِبِينَ الظَّالِمِينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ